وَهُوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِي قُبُورِكُمْ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية, تدعونه تضرعا وخفية لإن انجيتنا من هذه لنكون نَمِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ جَنِّبَكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَرْعَى عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصغف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ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 وَإِن تَعْدِلْ كُلّ عَدْلِ اللَّهِ يُخْلَى مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُغْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ نَذِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ نَجَاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيلان له أصحاب يدعونه إلى الهدى ثمى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات ولرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وَلَهُ الملك يوم ينفخ في الصور آلم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنام نالها إني ألاك وقومك في ضلال مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ مَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا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 لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ها أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي سطر السماوات والأرض حنيفة. وما أنا من المشركين